لا تسألوني وكم اهل الهوى سألوا لا تسألوني وكم اهل الهوى سألوا هل ينجو صلبات ام كل حين يجتملوا يا بدر كم ظهرت عليك نواظر يا غصن كم ناحد عليك بلاميل البدر يذبل كل شهر مرتين وهلال وجهك كل يوم اكملو وحلوله في قلبي برج واحد فلك القلوب جميعهن ما ننسيه دو قتل النفوس محرم لكنه حل إذا كان الحبيب الفعيل أرضى فيغضب قاتلي فتعجبه يرضى القتيل وليس يرضى الجاهل